<تصفيق> ايا تار على درس القبول تزود من أ ح ا د ي ث الرسول وصايته مصابح اضاءت وفي أ ن و ا ر ه ا سر وصول ه م ا بعد إ خ و ا ن الكرام أ خ و ا ت ي الكريمات ف إ ن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه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 عن أ ص ل تعدد الزوجات في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وعن أ س ب ا ب نزول آ ي ة تعدد الزوجات وبينت ب أ ن التعدد ورد في ا ل آ ي ة بين خوفين بين الخوف من عدم القسط في اليتامى وبين الخوف من عدم العدل بين الزوجات وكنت وعدتكم أ ن أ خ ص ص هذه ا ل ح ص ة بحول الله مع قوته لشروط التعدد ولدواء التعدد ثم نماذج من التعدد ثم صعوبات تصاحب تعدد الزوجات ثم تضرر بعض النساء من التعدد إ ذ ا اتسع الوقت وسمح المقام ل أ ق ف على كل ه ذ ه العناصر والنقاط وقفت و إ ل ا وقفت على ما استطعت وعلى الله توكلت و إ ل ي ه أ ن ب ت اولا إ خ و ا ن ي بعدما بينت في ا ل آ ي ة ا ل س ا ل ف ة الذكر في ص و ر ة النساء ب أ ن الظروف التي ورد فيها التعدد في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة في ب د ا ي ة نزول ا ل ق ر آ ن الكريم وبعثة الرسول عليه وسلم عليه الله صلى كان ا ل ع ص ل عند العرب كثره ا ل أ ز و ا ج منهم من تزوج عشرا او احدى عشره او اثنتى عشره امراه أ و أ ك ث ر فجاء ا ل إ س ل ا م للتقليص والتحديد ف ر ق كبير بين ظرف يكون فيه الاصل هو تعدد الزوجات ا ل ع ش ر ة فما فوق او دونها قليلا وينزل الوحي لضبط ا ل أ م و ر فيحددها في أ ر ب ع ه ذ ا التوحيد هذا أ ر ب ع ه في عهد رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم كواحده عندنا اليوم ل أ ن ك ا ل ع م د لله عثمان غيرت ر ب ع ة يعني أ ت ح د د للعدد ه ا و هتنقصه بالعدد اللي عنده أ م س ك أ ر ب ع ا واطلق الباقي اختر منهن أ ر ب ع ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ع ر ب اللي عد خوف ا ل إ س ل ا م و عاد آ م ن فما شي س ه ل ة كانت عنده ع ش ر ة أ ن ز و ل ه س ت ة أ و عنده اثناش أ ن ز و ل ه ث م ا ن ي ة أ و عنده ث م ا ن ي ة أ ن ز و ل ه ا ر ب ع ة رأى فقالوا ر ي ب ب ح ا لي عنده دبا ح د ه وبغي و ز لنا ا ان الضرب دبا احنا هي هذا وحدة و واش منوع منوع شواش الواقع ا دبا ماشي لا ما ق قدر ما قدر ع لأنه لا لا هذا ا ل ل ي ك ا نعيشه في المغرب الخصوص وفي بعض البلدان الاخرى لا يوجد تعدد صار العرف عندنا و ا ل ع ا د ة عندنا أ ن الزواج بواحده ه و الاصل وصار ت ت ع د د عندنا شاذ شاذ وقليل واستثناء وغريب عند بعض الناس ا ذ ن ينبغي أ ن نراعي هذا وهذا من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و أ ن من مصادر ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في المده ب ا ل م ا ل ك ي العرف اذا يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم و فيما بعده في ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة و ح ي ا ة التابعين كان عندهم وعند النساء وعند عموم الناس وعادتهم تزوج باثنتين و ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة عاج لا غبار عليه ولا عيب فيه ولا نقص فيه ولا لوم عليه لكن لما تغيرت ا ل أ ح و ا ل ق و ل ا ل أ م د وتغير الزمان والمكان والحال اصبح ا ل أ م ر غريب أ ن يكون ت ع د د لابد أ ن يراعى هذا في ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة وعند علمائنا و ف ق ا ئ ن ا في إ ط ا ر الاجتهاد وهذا قال به كثير من العلماء قبل ه ذ ا القضيه المدونات ا و ا ل أ س ر ة وحقوق م ر ا ل هذا هناك م ن ق ا ل ب ه ذ ا العلماء في من العلماء ل أ ن ا ل أ ص ل هو صلاح حال ا ل أ س ر ة ونحن في سلسله بناء ا ل أ س ر ة ا ل م س ل م ة ونتحدث عن المشاكل التي تؤثر على صلاح ا ل أ س ر ة ت ع د د قد ي ص ل ح ا ل أ س ر ة وقد يفسدها ف إ ذ ا أ ص ل ح ه ا كان محببا و إ ذ ا أ ف س د ه ا كان مكروها ربما كان ممنوعا ل أ ن ا ل إ س ل ا م جاء لصالح الناس جاء لجلب المصالح وضرء المفاسد و ا ل إ س ل ا م يدور مع المصلحه حيث ضارت ا ل م ص ل ح ة ليست ف ر ض ي ة م ص ل ح ة ا ل أ م ه صفه ع ا م ة وكل ما فيه خير دعا إ ل ي ه ا ل إ س ل ا م و أ ب ا ح ه ا ل إ س ل ا م وكل ما فيه ضر واذى وحارز منعه ا ل إ س ل ا م ورفعه ا ل إ س ل ا م اذا كان هدف التعدد هو تحقيق ص ل ح أ ن ت بغيت تزوج م ر ة ث ا ن ي ة علاش لمصلحه ا ل أ س ر ة ن ش ي لهواك أ و إ ش ب ا ع ا ل غ ر ي ز ة أ و اتباعا ل أ و ا م ر نفسك ا ل أ م م ا ر ه ب ا ل س و لا ا ل أ ص ل و ا ح د ة والتعدد فرعون واستثناء لماذا تريد التعدد إ ذ ا الموضوع يحتاج إ ل ى د ر ا س ة و إ ل ى م د ا و ل ة هل تعددك سيجمع ا ل أ س ر ة إ ق ب ا ل ك ع ل ى التعدد سيجمع ا ل أ س ر ة ويصلح حالها أ م سيشتتها ويفسد حالها ويذهب ريحه اذا كان فيه الصلاح فلا باس هذا مباح واذا كان فيه الفساد فلا ان كنت تقول لك انا ما اشغلي انا ب غ ي ر ي د ان اشغلي قالك م س ن ث و ا ث ة وعمر فيه الصلاح لا ف يوجد صلاح لا يوجد ا ل ح ي ا ن ا ص ح وفرقك له يخطا هذا م ش ي عقل وهذا م ش ي دين وهذا م ش ي عقل الذي عقل ا ل إ ن س ا ن الذي يرزلق الله يريد ويعتقد اعتقادا ج ا ز ي ر ب أ ن ه سيقف بين يدي الله وهذا ليس ر أ ي العاقل الذي يريد جمع شمله وجمع اسرته وتوحيد كلمتها وتوحيد ابدا اذا قد ترفض ز و ج ت ه ا ل أ و ل ى وقد تمتنع وقد تحذرك, تحذرك من الطلاق ومن الفرق إ ذ ا كنت عقيلا عليك أ ن تحجم وان ت م ا ن ع ولا تقدم حرصا على س ل ا م ة ا ل ا س ر ة وصلاحها وجمع شملها و إ ذ ا اردت أ ن تغامر وتشتتها اقبلت على التعدد واتيت من ز و ج ة ج د ي د ة وطردت ا ل ق د ي م ة وشتت ت ا ل أ و ل ا د وعشت في جحيم وشقع ل أ ن ك ش ت د ت كبدك صور ولادك ه ن ف ل ذ ت كبدك إن كنت تتعوم م س بامكانك ب شهوة ع ر ض تصبر على ا ل أ و ل ى و ب إ م ك ا ن ك تصبر و لو كانت ا ل أ و ل ى لا تصبر لتمتعي بها لوجه الله فسيعوض الله لك يوم ا ل ق ي ا م بحوالي عين إ ذ ن إ ذ ا كان صلاح الرجل في الزوجه ا ل و ا ح د ة وتزوج ب أ خ ر ى خضوع لهوى عارض ودون توفر شروط فلا بد أ ن يقع في الحرج وفي الضيق وفي القلق والجزع و ا ل ف ت ن ة والفوضى إ ن التعدد ليس سهلا ولا يطيقه الا الرجال وقليل الماضي فالذي يقوم بزوجه مع وحده ولكنني ط ب ع ق ا ل أ ا أ ك و لم اقل شيئا ولكنني ج أنا و لم اقل ن ي ة شيئا ولكنني لم اقل ي ي ط ب ي ي م ئ ا لا يترس ولا يقتل رسول ولا يتشوه يتعوق إ ذ ن من شروط التعدد الشروط الاساسيه للتعدد لا. فان خفتم لا فواحدة أن ل ا تعدلوا فواحدا هذا توجيه إ ل ه ي إ ل ي ك أ ي ه ا المسلم إ ن خفت إ م ا تيقنت و إ م ا ظننت فلا تقدم على ا ل ت أ د ب و إ ل ا فقد غامرت بنفسك وقد تقع في ا ل م ع ص ي ة وتلحق الضرر بالزوجه او بالزوجتين وتكون ظالما ووقعت في الحرام الذي قال فيه تعالى إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ت ظ ل م والعدل ا ل آ ن تقول له ودي بماذا أ ع ر ف نفسي هل أ ن ا قادر على العدل أ م لا انظر هل تستطيع أ ن تعدل بين أ و ل ا د ك بين أ ص ح ا ب ك بين جيرانك بين عمالك عمال لعندك بين شركائك بين جلسائك بين محاوريك بين زوارك هل تستطيع أ ن تعديل إ ذ ا كنت في ا ل إ د ا ر ة موظف موظفا م و ظ ف هل تستطيع أ ن تعديل بين كل المواطنين الذين ي أ ت و ن لقضاء حاجاتهم عندك إ ذ ا كنت أ س ت ا ذ ا أ و معلما هل تستطيع أ ن تعدل بين كل التلاميذ ذ ك و ن واناسا صغار وكبارا صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم هل تستطيع كيفما كيف تستطيع ان ت ج ل بين التلاميذ م و ل د و م ا خ و ت و م ا و ل ا د اخوما و ل د عموما وكي يخير شيء الناس الضراجلة ت و غير ك الاطفال ب لديهم و و ل ا م لولا ل وقدموا نية كي ا ا ل ع كله طبولا اللولا ليه العام في في طبولا والاطفال و عندهم اللاخيره ح ا س ة خاصه ة طبولا اللولا والربعة وحطو بعيد الصبح الربع مليئه و ل ا خ ذ حطو ا حدك ا حدا حتى م ك ت ب شي ء ل ا ط ف ا ل ومع ا ل ا س ب كثير من المعلمين ومعلمات يزالون هذا او يتجاهلونه شيء كلمه تدخلو غير مدرسه السبوره ت ن س ر ي تيحس بانك اكرمتها هادك كلمه اللي عمرك ما خذ مدرسه ا ل س ب و ر ة ت ي ق ك ث ي ه انا راي الاستاذ ما عجبوش وما كيديهش اياه علاش ي و ز ي دالك ما عمرو خ ل ي ن ت ندرسه ا ل س ب و ر ي ك في هذه ا ل غ ب ر ة والحساسيه تجدونه صغير يقصدونه عمره ي عمرهم يكتبوا ا ل س ب و ر ي عمرهم ن ي ع اعطوني أ جاوب في ا ل أ س ئ ل ة كانوا ا س ب ع ه م يقولون لي شي ء جاوبتها و ي ت ع ق د و لهم ويمكن كلا المعلم وكلا ا ل م د ر س ة اخر ا ل م د ر س ة قال علاش لك المعلم ما كيعزمنيش كي ل علاش هي خير علي فلان ولا فلانه ويمكن ي س د و ن قصد يعطيك تلميذات م ع ي ن ة وللتلميذات م ج ت ه د ة ويعتني بها أ ك ث ر و تلميذ مدى صغير مفهمواله ا يقولك كيف تضل ب ن ا عالولد و مفهمواله ا من يوصلك الخبان تبي ان المعلم كيف تضل بنات عالولد جا تقول ي م ك تضنضن سيئ يعني ي م ك ن المعلم يقرا ك و ن ي ع ن د ه ولده و ل ا ا ل أ س ت ا ولا أ خ و ه ولا واحد من ا ل ع ا ئ ل ة ولا وشي واحد ش و من الكبار موصي عليه هذا ولدانك طلع ي ه صافي انك الله امتي ر اجري لها لا يوقيت حلو ب ي علاش تسعى الصدقة وصابه انا كنت د اشنقوك ل ه من موؤليا انت لماذا كنت تفضل هذا على هذا ص و ر ه التي تفقدها وتضعه في خ ر القسم و م ث ا ل ا يمكن ان يتصرف او يتبادر الى ثانيه ان يفعل هذا يستطيع أ ن يعدد الزوجه ابدا لا يستطيع انت في ا ل إ د ا ر ة ي ن جفلان ي اتفضل زي م ع د ه ا جاهزه كتخف خمير وصلح لك كاشي ء ما قدي ز ي د ي كاين هاك أرى يطلع عليه فقالوا و ويطللت حصيك ي ز ن سيئني ب ناضر ل لي ماذا ن ل ش المور الوالد كده زال عاد قالوا ف ه كده ا ل ه يزيك بخير لي دارين محتمت يسيروا الغداء علاش وقع كان ويؤمن بالله وبرسول الله ويحسك على أ م ت ي محمد ا ل ى الله وربما م ي ك و ا جيدة عليه ن وسلم وربما فين, هو فين من س ر عن جنس ا ل م يكمل و خ يشوفه ر ا ن ناسا و ا ا طيابها د ه في و ف ن م ي ا ل س للدور ودخل و ا ل م و ض ا ف وخدام م ن ا د ي و الامور كالدور ولو شف ما كنتحركشي ما نادس اقتفل عليها الدور جريمة القضية قضية, قضية عندك تحسن وينتسب ا ر وصيام ا ل ث ي والخميس الحياة وطول ل لك عبيدك ورخفوا ل الله لما و رأوا ك استقمنا الى س ل و و الله والى رسول الله واتقن هذا ابو بكر هذا نجي تتعامل معك حلق أ ب وقالوا لاب و ف و ق لي انت لا حمزين تصور لك انت في لا لي أ ن ت مش م و ف ر لك انت لا ت ص ي ا لك انت لا كان ص و ر لك ولا م انت لا تصور لك ا ط ن هاي هاي مصوب ولكن ا ر ما قلت إن بانك لك ي اللي يوقع بدينا را ما يوقعك ن صوب وخليها توقع يوقع يقول وقع واختي جيواب بنا لي شغالك اللي له لي غيري غير انت بانك قدعتك ماشي عادي طانسين سبعة تقو ل الله م س ت ط ا ت أ ع م د ه ك حتى تصلحك وفوق طاقتك لا ت ل ى انت لا ت ح ا س ب على مخالفات ا ل آ خ ر ي ن ولا تزيروا و ز ر ة وزر اخرى انت غير مدخل في ضالكم ص ب ا ح قصد أ ن و ي ب أ ن ك ستعمل ب إ ت ق ا ن و إ خ ل ا ص و لا تفضل هذا على هذا و لا تؤخر هذا على هذا و لا تقدم هذا على هذا ل أ ن ه م جميعا س و ا س ي ة فيك ف إ ذ ا كنت لا تستطيع هل يقبل منك أ ن تسول لك نفسك أ ن تتزوج على زوجتك ن خ س ا ل ح ب س ا ل ى الزوج ما ي ي منعه لا يحبسوه اعطار مرحة ق و ل ك و هذه الظروف اللي ي ع ش هي ادمان او لا لا اسمه مرحة حقوق ق ل ب ن يظلم المخازن ر اللي يظلمت ل فيه ل ل ه و ي م ا ه ذ ا س ل ا م ي ه قادر ان ي ع ا ل س و ن ويعرفون قادر ماذا يعرفون راسك ثانياً ا ل ق د ر ة على النفقه على الزوجات و أ و ل ا د ه ن ومن يعود طبعا العدل ل مادي ل ع ل المطلوب العدل تقول تاني مستحيل يستطع والعدل الزوجات العدل عدل المسلم أن يعدل لا تكلم صامير حاجة كان شي غريبة بين أن عنه أ ن ا اطلب بين ا ل أ و ل ا د وبين كل الناس حتى اليهود والنصارى إ ذ ا تحكم إ ل ي ك يهودي ومسلم ينبغي أ ن تعجل بينهما ف إ ذ ا كان المسلم ظالما حكمت لليهودي أ و للنصراني أشكدوا أود لها دكتورة المسلم ما نحكموا لأن مع、المسلم. ربما ا ل ن ف س تسوء ا ل ق ذ ا ش إذن ا م ي ه بحال بعاد وسبقا أ ن ا حكيت لكم ق ص ة اليهودي مع سيدنا علي اليهودي الذي سرق الدرع لزيدنا علي سقط الدرع لزيدنا علي سقطه طعنه و ل ق ى اليهودي يسقط عليه قيل انا عم بيهودي مش ع ن بيهودي خلاص الدرع ديالي دعوا ل أ م ي ن المؤمنين مع يهودي الارهاب ونقتلش ونقتلش لنجل لنجل ما ش م و س ي عيودي قديلك ا ل إ ر ه ا ب و ا ق ت ل شي يهودي وقتل شي ص ر ا ن ي إ ذ ا قتلتوك قتلوك لا ن ج ي ا ل ع ب س لا تنجي لغوانتنامو ما عندكش ي حق تقتلوك لاو سور يهودي في بلاد المسلمين يتحاكم مع أ م ي ن المؤمنين إ ل ى قاضي أ م ي ن المؤمنين لما تدخلوا ا ل ح ك م ه قال القاضي اامي المؤمنين قل يا اامي المؤمنين ما تفرد انت ق ا ما تقوليش اامي المؤمنين انا علي دبه ن ا مواطن زي المحكمه ا ن ن ا قلت لي ا م ي المؤمنين وزوجت المحكمه انا بين ن ك ر ا ت نسمي ع ا ل ي ه و د زول ا م ي المؤمن د ب زول القرادات و د خ ل بصفتنا ناس مسلمين مع اليهود اهل الذمه و ه ل ا ل ع د احكم ب ل ت نبي ا ل ع د ل ي ق ل و ا مالك يا علي قال له درعي ي في يده اليهودي قال تكلم يا, يا فلان و قال له الدرع ي لي إ ذ ا الدرع لي قال ي وعلي قال ديالي وفي ا ل إ س ل ا م عنا د ن ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على م ا أ ن ك ر م د ع ي هو علي س ل ب ي ي ن ا في ا ل ش ه و د قال له هل معك بينه يا علي قال لا قال إ ذ ن الدرع ي لي ليس لك فحكم بالدرع لليهودي ولما أخذ حكم القاضي لليهود بالدرع أ خ ذ اليهود الدرع و أ ع ط ا ه لعلي وشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن محمدا رسول الله دخل في إ ل ا ل ا بالعدل إ ذ ل ك ن ا ن نجيب لهدف بعد ي ع ل م ن ا حقوق ا ل إ ن س ا ن والعدل و ا ل م س ا و ا ة ا ل ت س ا م ح ن ذ ا د و الاصل عندنا ومن خرج على هذا فقد خرج عن صراط الله المستقيم إ ذ ا والعدل الذي لا يطلب من الرجل هو العدل القلبي لانه ليس في ي د ي ولن ت س ت ط ي ع أ ن تعدلوا بين النساء ولو ح ر ص ا لعدل القلبي في الموده و ا ل ر ح م ة هذا ليس من حق امراه ان ت ط ل ب بالعدل فيه و أ ن ت كذلك لست قادرين على ذلك لا بد أ ن تميل إ ل ى احداهن أ ك ث ر من ا ل أ خ ر ى والمطلوب منك أ ن لا تميل كل الميل ف ت ظ ا ر ع ك المعلق ة هذا هو المطلوب ثانيا ا ل ق د ر ة على النفقه على الزوجات و أ و ل ا د ه ن ومن يعل يعلي كل ا ل ح س ب ع ر في مجتمعه ما م ك ن ك ش ي ء ت ح د د الزوجات انت ما قدرت ت ف ق على ا ل م ر ا ة ا ل ث ا ن ي ة يعني انت رحمك تبيع ا ه ل ه ولاولادتها عندما تبقى لانه ع ا يمكن ا ان ل س ا يكون لدينا ل مراخاه ويجدون واخران مرض ما انتم كانت تستنف و ادوات ما ل ا مدرسيه للابد يأكل أدواته مضغسية قدري مرة عنده نعز وبيت يجب فيها وفي ل لي يوزبيت عندهم نعز ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة هناك بعض المسلمين يحرمون عليهم الزواج مش التعدد ل أ ن الزواج في ا ل إ س ل ا م من العقود التي تعتري ع ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة قد يكون واجبا الاصل فيه ا ل إ ب ا ح ة أ و الندب وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما اذا فصل إ ل ى الندب على حسب حل ا ل إ ن س ا ن اذا كان الزواج نفسه في ا ل ع ا ص م تعترع ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة فما بنكم بالتعدد تعترع ا ح ك ا م ا ل ع ش ر ة ما غير خ م س ة ضربها في ا ل ج و د يعني ليس, ليس الحق لكل مسلم ي ن أ ن يتزوج ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ل ث ا ل ث ة أ و ا ل ر ا ب ع ة لا إ ل ا إ ذ ا توفرت ا ش ر و ط و الدواعي كما س أ ب ي ن ه ا إ ن شاء الله و إ ذ ا ق ا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود كفى المرء اثم يعني حسبه من اثم ومن السيئات ومن الضرر انحراف ان يضيع من يعود ومن يعود زوجته و أ و ل ا د ه ليضيعهم و م ن ف ق ش عليهم كما ينبغي كان قادرا على ذلك ف إ ن ه يكون آ س م ا إ ذ ا كنت ب ح ر ك ة ق د ر على ا ل أ و ل على ى ا ل أ س ر ا ل أ و ل ى ما عليكش حق بالصف الثاني ولا ت ق ص مالي سلك به ما قادرش وما عندك شي عين بالموضوع بعد ا ل حرك و إ ذ ا شككت فدع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك يقول وقل وقلت الأولى والزوجة الأولى وقع المغربة الدين حلال الدين قلتك قال قال حرام حسن. جال جال ما, شيء؟ ما, شيء حسن. ما شيء بخيت مكتفي بالأسرة حسن حسن مكتفي صابر و لان ك قلت ق د و مرض م ي ك م المراه ن ب الاولى ل ا ل ث ا كشرت لا ه دم م ر ة ع ا ض ى ورحت الرسول أ ا ل إذا صلى تجب الله ع ل ه وسلم كان كي و ص ي ا ل ص ح ا ب ة كي ق و ل لهم رفقا بالقوارير ش ا ل قوارير جمعوا ق ا ر و ر ة القوه هي القرورة الزجاج وكتعرفوا الزجاج إ ذ ا م ن ك س ر لا يوجد وخط بسقوط الوساق القديم لك خط ب ا ي م ر و ا ض ح لكن أ م و ر أ خ ر ى م ت ت ا خ ا ل أ و ا ن ي د ي ا الطين والثوب والخشاب كل يمكن تلقموس بغاو د ك شيبان ب أ ن ه م جاد والزجاج لا ولا حقته يبان ولا ن ج ر ت ه يبان ولا تبغته يضيع ل أ ن ه مرايه كبري ي واضح ك ب ي ر دائم ادنى خلل يدخل فيه كيف ك ن فيه عيب وخلل ا الزوجه بينك وبينها ز ج ا ج ك أ ن ه ا ز ج ا ج بينك وبينها أ م و ر ح س ا س ة م ع ن و ي ة اللي هي ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة قضيه ق ل و ب إ ذ ا انكسر القلب يصعب ج ب ر ه م صعب المراه التي تحبك وتطلب فيها ا م ق ب ي ح ه يعني تزوج عليها ويما بغياش ولا طلق سهل لغير سباب ولا ضرب سهل لغير سباب ولا عير سهل لغير سباب ولا ينكسر قلبها وربما ينعدم الحب و ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة التي بينكم وكان بعض النساء يصعب ربما ط ي ل ت حياتها أ ن تعود أ ن ت إ ل ى المكان ا ل ت ي كنت فيها في قلبها قبل الخصام أ و قبل الطلاق أ و قبل التعدد لذلك ننسى ماشي واحد والرجل ماشي واحد ومن جعل الناس سوى فليس لحمقه دواء ننسى ماشي بحالو حال و ا ل ر ج ا ب ح ا ل ب ح ا ل والذكور م ا ي بحال ب ح ا ل والاناث لا ي ب ح ا ل ب ح ا لا ل كل واحد فيه عناصر تختلف عن الاخر ا خ ت ل ا ف ك ث ي ر وهما ولد اب واحد وام و ا ح د ة و ا س ر ة و ا ح د ة وبيت واحد و ث ق ا ف ة و ا ح د ة وطعام وشراب ومبيت واحد ومختلفين اختلافا ب ي ن ه ثالثا ا ل ق د ر ة على حسن ر ع ا ي ة الزوجات و أ و ل ا د ه ن ا ل ق د ر ة على حسن الرعايه ادم كي للعدل و ا ل ق د ر ة على النفقه و ا ل ق د ر ة على حسن ا ل ر ع ا ي ة الحسن ا ل ر ع ا ي ة فيها أ م و ر لا تنضبط قد تكون غنيا وقد تكون عادلا أ و عدلا ولكنك لا تقدر على ا ل ر ع ا ي ة ا س ا ل ر ج ي ه ت ر ع الزوجه ا ل أ و ل ى و ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ل ا د ا ل أ و ل ى و ا و ل ا د الثانيه ذكور ا ل أ و ل ى و ذكور الثانيه اناث ا ل أ و ل ى و اناث ا ل ث ا ن ي ة صحات اولاد ا ل أ و ل ى و صحات اولاد ا ل ث ا ن ي ة مرض الاولى و مرض ا ل ث ا ن ي ة لباس ا ل أ و ل ى و لباس ا ل ث ا ن ي ة صور عندك خمسه من النوم و خمسه ن النبات عشرات ا ل أ و ل ى و ز و ج الزوجات زينه يطمر ه ص و ر ع مثلا ثلاثه ص و ر ع ن د ك من نمس ث ل ا ث ة دكور من نمس ثلاثه دكور من نمس دك ثلاثه دكور من نمس ل ع ي ه د ك و ي من نمس ثلاثه دكور من نمس ثلاثه د و ر من نمس ثلاثه د و ر من نمس ثلاثه دكور من نمس ثلاثه دكور من ن س ث ل ا ث د ك و ن ل ا ث ه ك و ر من نمس ل ا ث ل د ك و ل ا ث ه دكور س ثلاثه د و ر من س ث ل ا ث دكور من ن م ثلاثه دكور من نمس ث ل ا ث ة د ي و ل من نمس ل ا ث ه دكور من نم ثلاثه دكور من نم ثلاثه ك ولكنهم ن و ا ا ب ح بحال الثوب بحال اللون الناس التوب معنا. وحضا حمراء وحضا وحضا كنا كنا في وفي م تضع ل يمكنهم ا س و ان تلقاه صحاب الثوب يكونوا ة وحده وحده بحاله ي في الثوب ا ا داني واللون ا بيضاء تسيل ج ا هادوه ما و ب فيهم وخليتها عزوج وكعينك كي نور ق ا حدا بغاها حمرا حدا بغاها دمو دو التامان كحلا فينك الو و و و نفس نفس خرين ا ز ي ن معاك محمين بستة ت بغيتها كانت لأومر الفلوس على الدور كل لسق عملي ملحواج و واحد وعدا واحد مكنس ما مش زرقا زرقا زرقا عندك عندي كنا نسي جيبانا كي في فقط ومحاش هذه العيد ح ت ش ا ء ا ل ل ه ي د الجاي ي ا ا و ان ولا ولا أقلام كتب معك شاء الله ي ل وكل واحد خرج معه امه من ا و ل د ك ا خ ت ا ر القميصه ا ل ل ي يمك ا م و هيدا بذيق انت قل له لا قل له لا علاش ذكر اخيك ص هذا الذي سيخوك من اباك احسام له هذا الشكاي الذي يختار ا ل ر م ي هذا ا ل ك ا ي الذي يختار الرمز الذي يختار الرمز الذي يختار ا ل ر ا و ا ل ل ه ت يختار و ل ي م ا ع ل ذ ن ي خ ت ا ه ا ي ر م ز ا ل ذ ك ي خ و ا ر ا ل م ز ا ي يختار الرمز الذي يختار ا ز الذي يختار و الرمز شنو طلعي ا ل ح م ر ي ة وانت راك س ر ي ك ل ل و ل من ت شير التاني ل ل و ل في سكاك لباب جديد ولو ا ل خذ ح م ر ي ة ه ذاك اللو يدرك عينك باقوله ما ا لبزالك وطلعك السكار اخوة ليلة زنتا؟ وش تلقعته ليلة ا وانا كله بديتك وصبري غير موت. يطوف عليهم ولدان المخلدون باكواب واباريق وكعشيم ن من معين ولا سروان ولا كبوت ولا تمنى ما لهذه ق لهذه المعين ي د ة لواس ا ج ئ ة ف ا س ح و ر مقصورات في الخيام لم يطمسهن إ ن س قبلهم و ل ا ج م عربا اطرابا لاصحاب اليم بسمي